لا اله الا الله قران الحمد لله رب العالمين الله مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين فَكَمْ كَانَ هُنُونْ يَا قَوْمِ نُنْصُوصُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لَمَ تَعْذِلُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله إليكم wa idha qala min وَمَنْ أَخْلَبُ مِمْ مَنْ افْتَرَى مَنْ ذِي أَحْسَنَ رَسُولًا مُبِئَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُظْهِرُ عَلَى الْكُفْرِ وَالِشْكِّ وَعَلَى All